ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم Zoraini, Zoraini, Zoraini,